اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله على نيته وسره لا قابض لما بثرت ولا بافض لما قذرت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت لا معز لمن أزلل ولا مذل لمن أعزل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم تلقانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيك ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بمحامدك كلها لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا, شكرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 اللهم لك الحمد اضعمت من جوع وكفوتنا من عري وشفيتنا من سقم وآمنتنا من خوف اللهم أ... اللهم لك الحمد على نعمه الصيام والقيام وعلى نعمه بلوغ رمضان اللهم لك الحمد على نعمه الصيام والقيام وعلى نعمه بلوغ رمضان اللهم يا من هو واحد أحد فرد صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا, يا حي يا قيوم نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نطر وإذا اترحمت به رحمت ألا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا والدا إلا وفقته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا ردته ولا جبارا إلا قصمته ولا ساحرا الا فضحته ولا ساحرا إلا فضحته ولا فحرا الا ابطلته ولا فحرا الا ابطلته ولا فحرا الا ابطلته اللهم ما ولا مبتعثا الا وفقته ولا مبتعثا الا وفقته ولا مبتعثا الا وفقته اللهم سنلحهم في صلاح العلم والايمان والعلم النافع والعال الصالح اللهم اجعلهم خيرت ترى الي وبلادهم اللهم اجعلهم ما تزين بقيمهم ومبادئهم اللهم من اراد به سوء ان ترد كيده في نحره واجعل ك... واجعل تدبيره تدميرا برحمتك يا أرحم الراحيم اللهم يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطرته ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته بابك طرقنا وجودك فألنا ولرحمتك تعرضنا اللهم فأفض علينا من واسع رحماتك وجودك وفضلك وامتنانك اللهم نسألك الجنة ونعيمها ونعود بك من النار وجحيم اللهم أصلح نياتنا وذياتنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا اللهم وفقنا للصلاح والفلاح وجنبنا الرداء والموبقات اللهم وارزقنا من حيث لا نحتفل اللهم من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح يا مطلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المثمين اللهم واستع عليهم قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النار اللهم يا قوي يا عزيز يا منتقيم يا جبار أهلك الطغاة والظلمة الذين طغوا وبغوا وأترسوك الطغيان اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك انتهكت المحار وخربت الزيار وعاف الظالمون في الأرض فسادا وقتلت الأنفس ظلما وعدوانا وظن إخواننا المستضعفون أن لا لهم منك إلا إليك وضاقت عليهم الأرض بما رحوبت وتوالت عليهم النكبات يا مفزعنا يا ملاذنا يا إلهنا نسألك لهم نصرا عاجلا وفتحا مبينا ونصرا مؤذرا اغفر لموتاهم اشفي جرحاهم وعافي مبتلاهم وفك أسراهم اللهم وحق بماءهم وول عليهم خيارهم واكفيهم شرارهم اللهم شر التوحيد والسنة اللهم اشر التوحيد والسنه في ربوع بلاد الاسلام والمؤمنين واوظ في ربوع الارض اجمعين برحمتك يا ارحم الرحيم ربنا وسيدنا ومولانا يا فارج الهم يا كاشف الغموم يا مجيب دعوات المصرين يا الله اللهم فرج همومنا ونفي التروبنا اللهم فرج همومنا ونفي التروبنا واشرح تدورنا وأسعد قلوبنا واجعلنا من خير خلقك المتبعين لثمة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن عبادك البؤساء الفقراء الأذلاء بين يديك لمعروفك تعرضنا طرانا ولجودك سألنا إلهنا لقد ظارت النجوم